إذ قالت امرأة عمران رب إِنِّي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إِنَّكَ أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إِنِّي وضعتها أُنْثَى والله أَعْلَمُ بما وضعت